كَمْ وَرَبّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ في فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَابْتَغِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَكِّشْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم, وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين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 ثمَّ صَبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّهَا ذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتِ وَعْلُونٍ